بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اقوالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يوم اذا يصدر الناس اشتاء ليراوا ما لهم